السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة في برنامج الأحكام الفقهية في سؤال وجواب وما زال الحديث متصلا حول الأنكحة الفاسدة والمحرمة وقد تناولنا مع شيخنا في الأحد الماضي ما يتعلق بنكاح الشغار والمتعة والمحلل إلى آخره وبين شيخنا حفظه الله تعالى تحريم هذه الأنكحة من خلال الكتاب والسنة وقول العلماء بإذن الله جل وعلا نتابع في هذه الحلقة ما تبقى من هذه الأنكحة أو نعرض غيرها على شيخنا ويتفضل بالإجابة عليها مرحبا بك شيخنا واهلا وسهلا ومرحبا بك حفظك الله, الله, الله تعالى أخوك شيخنا. قل بين تحريما على أنها مفعول نعم. نعم بارك الله فيك نعم. تفضل يا شيخ حفظك الله نعم. وسلمك من كل سوء، تفضل بارك نعم. الله فيك نكاح المعتدة يا شيخنا الدليل على حرمته الدليل على حرمة ماذا نكاح المعتدة هل يجوز لأحد أن ينكح امرأة وهي في عدتها نعم. العيدة الحمد لله والصلاة والسلام على والسلام عليكم فأولا إجمالي القول لا يحل لأحد أن يتزوج امرأة وهي في العدة سواء كانت عدة وفاة أو كانت عدة طلاق أو كانت عدة اختلاع فعلى سبيل المثال عدة الوفاة الله سبحانه يقول في كتابه الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أي يتربصن ينتظرن بأنفسهن ممتنعات عن النكاح وعن مقدماته من خطبة ونحو ذلك أربعة أشهر وعشرة ويقول تعالى أيضا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فإذا كانت الخطبة الصريحة ممنوعة إنما جائز التعريض بها فمن نا. باب أولى أن تمنع الخطبة من باب أولى عفوا أن أن, أن يمنع عقد النكاح أما المطلقة طلاقا رجعيا فبالإجماع ما زالت الزوجة في عدتها من الطلاق الرجعي بمعنى إذا قال الرجل لمرأته الآن أنت طالق تطليق أولى أو كانت أو تطليق ثانية فبدأت العدة التي هي ثلاث حيضات هي أثناء العدة زوجة فإذا مات ورثته وإذا ماتت ورثها هي زوجة فإذا مات ستبدأ عدة وفاوة وتلغي ما كان من عدة الطلاق فلا يحل لك أن تتزوج مرأة متزوجة إجماعا إذا كانت معتدة من خلع أو معتدة من طلاق بيئن أو آخر ثلاث طلقات طلاق نفطوت فبينون كمرة يعني يعني فإنها أيضا احتمالية الحيض موجودة قال تعالى والمطلق احتمالية الحمل موجودة والدليل قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة, يتربصن بأنفسهن ثلاثة فكجواب على سؤالك الدليل لا بد من تفصيل لكل جزئية على تحريم النكاح المعتد من وفات قوله تعالى في كتابه الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن الله تشنواش يمتنعن عن النكاح إلا إذا كنا حوامل فإذا كنا حوامل فقد قال الله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا كانت المراه حامل مجح وقال الزوج لها انت طالق او مات زوجها وولدت بعد نصف ساعه ربع ساعه نعم. من قوله انت طالق او بعد ربع ساعه من وفاه الزوج ستكون حينئذ حل للزواج نعم. اذا ولدت إذا لقول الحل. الله تعالى اولات الاحمال اجلهن ان, أن يضعن حمل. حملهن ولا تنتظر حين إذن أربعة وعشرون حتى لو كانت معتدة من وفاة لأن السبيعة الإسلامية كانت حاملا وما تزوجها فوضعت بعد الحمل بقريب وضعت بعد الوفاة بقريب بقليل فتجملت للخطاة اقتضبت اكتاحت تجملت للخطاة فتقدم إليها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك كي يخطبها فرفضت قال إنك لا تحلين الآن للزواج إنما هي أربعة أشهر وعشر, وعشر ماشر فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالته قال لها أما إنك قد حللت حين وضعت فهناك عدة للمتوفى عنها زوجها التي حامل تنقض بعض الحمل العده تنتهي بفضل الحمد. عده للمتوفى إنها زوجها ليست بحامل. أربعة, أربعة أشهر وعش. عده للمطلقة. للمطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت الطحيد ثلاثة قروض. إذا كانت لا طحيد ثلاثة أشهر. عده للمطلقة طلاقا بئينا بيننا كبرى أيضا بالطلاق ثلاث. ثلاثة قرود لا دخل في المطلقات نعم. اما التي طلقت قبل قبل البناء بها يعني المكتوب كتابها وطلقت يا ايها الذين امنوا اذا نكحت المناث من ثم طلقتم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فانت يا عمر اذا انت كنت عاقد على وحده الان نعم. وقلت لها انت طالق جاء لصاحبك الذي جاء معك في السيارة في نفس الوقت بعد دقيقه نصف دقيقه ان يقول ان يتزوج لا, لا تحتاج الى عد، واضح مسالش؟ لا خرج في هذا شيء خد أحسن الله لك. سخيفة تصفو بالغدر واللي. أحسن الله لك. الله يك. وووبالمناسبة إحنا نحمد خلنا في أبواب الخطبة أم لا؟ ليس بعد. ليس لا لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الحمد لله. آه آه يسمعنا الآن بعض الناس ربما يقول ما الفرق بين. الحيضة والقرء يقول قرؤ ما القرء يعني القرء المقصود. اختلف الصحابة نعم. فمن بعدهم في تعريف القرء هل نعم. المراد به الطهر أم المراد به الحيض؟ في الخلاف هذين مسألة خلاف قوي خلاف قوي نعم. والذي اختاره عدد كبير من العلماء أن القرء الحيض لأن نعم. الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء سائ فطلقوهن في تفسيرها مستقبلات العدة، ونحن نطلق في طور لم نجامع فيه، فكل مستقبلات العدة هي مستقبلات الحيث. هذا الذي حمل بعض العلماء على هذا، والله أعلم. قوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هل المقصود ببلغ الكتاب هنا ما المقصود به في هذه الآية يا شيخ؟ ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الحكم الذي حكم الله به في كتابه. فأذى الكتاب أربعة أشهر وعشر نعم الكتاب هنا كتاب الله أو حكم الله الذي حكم به في المعتدة وهو أربعة أشهر وعشر يعني لا تعقد العقل حتى, حتى تنتهي, حتى تنتهي الأربعة أشهر وعشر التي حكم الله بها نعم المقصود ببلوغ الكتاب انقضاء العده نعم انت. احسن الله عليك يا شيخان الله فيك. هناك ايضا من تلك الانواع شيخنا المستبراه بحيضه هل يعني نضرب امثله على ذلك ونبين حكمه عن <تصفيق> الذي هم الناس اللى كانت نعم. في زمن الاماء على عهد الرسول الا عندك اما ولا هل يعني تضيع نعم. يعني الإماء كان لهن احكام الامه نعم. تشترى من السوق تباع وتشترى نعم. في الصدر الاول كائماء والرجل يحل له يجمع بين مئة امه كائماء فكانت حتى يدخل بها السيد تستبرى بحيث حتى لا ياتي حمل على حمل قد تكون حاملا من الرجل الاول نعم, نعم. يا شيخنا إذا لعنها زوجها ولعنته هل تحرم عليه حرمة مؤبدة أم إذا رجع في قوله أنه رأيها تقع في الزنا يجوز له أن يراجعها الحمد لله والصلاة والسلام وعصول الله وبعد يلزم بيان الملاعنة حتى نفقه المسألة فقا جيدا أن تعرف أن الرجل إذا قال على امرأة ما إنها زنت نقول تعالى إما أن تأتي بأربعة شهود شهداء يشهدوا لك أو ثلاثة معك تكونون أربعة يشهدوا لك أنها زنت رؤية عين رأوها أو تكون عليك ثلاث عقوبات ترد شهادتك في الناس تجلد ثمانين جلدة تعتبر فاسق اسمك فاسق فالألفاظ التي يتسأل فيها الناس الآن موقف السيارات مش عارف يقول له فلان يبني كذا بلفظ الزنا بالأرض الزنا أو ما يرادفه حكمه يجلد ثمانين جلدة ترد شهادته في الناس يسمى فاسق نعم إذا تاب وكذب نفسه كذب نفسه يرتفع عنه شيئان الحد لا يرتفع يعني هجلد هجلد يرتفع عنه اسم الفسق ويرتفع عنه عدم قبول الشهادة عدم قبول الشهادة بل من العلماء من قال اسم الفسق يلازمه لأن الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبل لهم شهادة أبدا هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا نعم فتابوا من إلا الذين تابوا هل التائب يرتفع عنه اسم الفسق وترتفع عنه رد الشهادة يرتفع عنه رد الشهادة طبعا الحد بالاتفاق سيقام عليه إلا أنه ينجو من هذا المأذق يأتي بأربعة بسلاسة شهود يشهدون أنهم رأوها ترتكب الفاحشه أحيانا هذا لا تيصر للشخص مع زوجته عياذا بالله شخص جاء من الخارج وجد الزوجة في هذه المصيبة يقول إذا أنا ذهبت آتي بالشهداء سينصرف يقضي حاجته وينصرف أو على الأقل سيقوم عنها فإذا سيأتي الشهود يقول ما رأيناه يذني رأيناه واقف في الغرف يقام عليه هو الحد على الزوج فإستثني الأزواج استثنى الأزواج من هذه القصة فالك يا زوج قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ما العمل فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه ولا من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه ولا من الكاذبين والخميسة أن غضب الله عليهم كان من الصادقين. فهذا التحكيم هو يحلف ويتحلف عند الحاكم تسمى الملاعنة تسمى ماذا؟ الملاعنة فأظن لو ذكرت قصة هلال ابن عمية في هذا لكان فيها نفع بعض الشيء تفضل الله يجيدك من فضله هلال ابن عمية كان رجلا صادقا له مشهود له بالصدق في أوساط الصحابة وكان رجلا بدريا شهد بدرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بدري معروف بالصدق كان من الثلاث الذين خلفوا وجاء للرسول قال أنا تخلفت بلا سبب نعم فإلى أن نزل قوله تعالى وعلى الثلاثات الذين خلف فمعروف بالصدق فجاء إلى رسول الله ذات يوم وقال يا رسول الله إني دخلت بيتي فرأيت رجلا مع مع امرأة، فسمعت بأذني ورأيت بعيني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الآية هات البينة، يعني الدليل على كذا ولا أي واحد ممكن يتهم زوجته بهذا الاتهام ويقول ترجم بناء على هذا الاتهام، لأن إذا ثبت أنها كما قلت ترجم هات البينة، قال ما عندي بينة. حاصل لسان حاله يقول لو كنت أنا في الجاهلية لأتيت بالسيف وقتلتهم معا فقل ما عندي بينة يا رسول الله قال البينه أو حد في ظهرك يعني إما أن تأتي بالبينة وإما أن تجلد الثمانين جلده وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين يتكلم يقول يا رسول الله أنا رأيتها البيينة أو حد في ظهرك وإذا لم يأتي بالبيئة إذا إذا صدقنا سترجع من المرأة وهذه مشكلة كبيرة إذا كذب هو سيجلد ويكون ف... عد من الفاسقين ولا تقبل شهادات الشهاء الحاصل أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم. يعني أمر به أن يؤخذ كي يقام عليه الحد الصحابة يقولون بكت الأنصار من أجله هلال قالوا الآن يجلد هلال ثمانين جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين وهلال يؤكد أن الله سينجيه ويجعلهم أخرجا فأخذوه كي يقام عليه الحد فنزل على الرسول قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخميسة أن لعن الله عليه والخميسة أن لعن الله عليه إن كان من الكاذبين ويضرو عن العذاب أن تشهد أربعة شهادات بلاه ولا من الكاذبين والخميسة أن غضب الله عليه إن كان من الصديقين فلأت نزلت ليعمل بها لا للدراسة والاتمتع ولا فقط لإخراج الحرف من الأنف أو من الفم فقط الإختاء والإضمام نزلت للعمل بها وللحكم بها في الناس لم تنزل تتلى في المحاريب والكتاتيب فقط نعم تتلى في المحاريب وفي الكتاتيب ونعم نتعلم الإظهار والإخفاء لكن ليس لهذا فقط نزل لما القرآن إنما نزل للعمل به نزل القرآن لل... للعمل, به. للعمل به فأمر النبي بالرجل فجيء به احنف أربعة أيمان بالله انك لمن الصادقين حلف الرجل قبل الخمسة قال النبي استوقفوه هذه المجبة التي تجب عليك لعنة الله عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة يا هلال فقال هلال الله يعلم أني صادق وحلف اليمين الخامسه ذهبوا للمرأة حلفت أربعة أيام بالله نولى من الكاذبين قبل الخامسه قال النبي استوقفوها فاستوقفوها فقال لها القائل عذاب الدنيا قال لها الرسول ويلك ويلك يا عذاب الدنيا اهول من عذاب الاخره هذه الموجبه توجب عليك غضب الله وفي روايه أن النبي أمر من يضع يده على فمها حتى لا تتسرع لا فسكنت المراه ساعة تفكر هل تعترف وترجم وتفضح قومها ام انها تكذب وتسطر على نفسها فبعد الساعة أقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين إن كان من الصادقين فالمسألة الآن في الظاهر تأذمت بعض التأذم لكن ليس في ديننا تأذم ولا في ديننا أأذمات والحمد لله فأمر الرسول بالتفريق بينهما فهذا التفريق سمى تفريق الملاعنة تفريق فهذا سؤال الشيخ عمرو عنه وقال الرسول تلقائيا ان المولود اذا جاء شبيه بالرجل الذي اتهمت به شريك بن سحماء خدلج جساقين سابقا اليتين اراه قد صدق وان جاء به نحيفا كهلال اراه قد أراها قد صدقت وكذب هلال فجاءت به على النعتل الذي النات المكروه كما أن الغراب أشبه بالغراب، لكن وهنا سقط هذا لأمر، هنا قال الرسول لولا الايمان لا كان لي ولها هشة، الشاهد أن المولود شبيه بمن بشريك برجل المتان الذي تمت بالمر كما أن الغراب أشبه بالغراب. فالتحاليل الطبية الآن التي تنفي الولد أو تثبت الولد مدفوعة يعني الأدلة الفنية مؤخرة في الاستدال عن الأدلة الشرعية نعم. نعم. الأدلة الشرعية تقضي على الأدلة الفنية لأن الأدلة الفنية قد تقضي قد يأتي بمادة مزورة قد يزور الشخص لكن الأيمان هي التي نبني عليها نعم. فالأدلة الشرعية قاضية على الأدلة الفنية فإذا جاء شخص يقول ولد مش ولدي تحليل الجينات قل مش ولدي يقول لا إما أنك تنفي الولد وتلاعن تنفي الولد وتلاعن نبني على الملعنة الحكم أو تقرب الولد أما الجينات وما الجينات فمرارا نذكر أن الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية ولا يتعلم واحد يقول أنا حللت او ما حللت كل هذا كلام مرفوض فقط نرفضون في في شريعته فإذا لما أمر النبي بالتفريق بينهما فأخوكم يسأل الشيخ عمرو حفظه الله تعالى عن هذا التفريق هل النوى المرأة رأت أن ترجع للرجل والله أراد والرجل أراد أن يرجع للمر طبعا في واحد منهما إما ملعون أو الثانية مغضوب عليه لازم في واحد ملعون أو الاخرى مغضوب عليها فلا يجتمع البريء مع المل... البريء... لا تجتمع البريء مع الملعون ولا يجتمع البريء مع المغضوب عليها فلذلك يرى الجمهور من أهل العلم قاطبة باستثناء قل كسعيد سعيد بن المسيب رحمه الله أن تفريق الملاعنة لا يرجع إليها أبدا فهذا رأي من تحريما مؤبدا هذا رأي الجمهور في تحريم الملعنة أما سعيد بن المسيب فيرى أنها أن الرجل خاصة إذا تاب جاز له أن يرجع إليها هذا قول سعيد أما هي إذا تابت ستكذب نفسها يعني إذا تابت قالت هو صادق إذن ستكون يزنيا سترجم فلا فلا معنى لكلامها أما هو قال إذا قال نتحمل ثمانين جلدة يعتبر نفسه فاسق وترد شهادته في الناس مقابل يرجع لزوجته فسعيد بن مسايد يجوزه أما الجماهير فيقولون إن التفريق بالملاعنة تفريق أبدي والله على الله نعم من أشهر ذي الأقوى قول عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وسهل بن سعد وابن مسعود كما تفضل سبوت الأسانيد إليهم في هذه المسألة يحتاج إلى نظر نعم, نعم. شيخنا فضيلتكم أثرت يعني لفتة طيبة وهي أن الأدلة الشرعية مقدمة على الفنية نريد أيضا أن نبين أو مزيد بيان على أن بعض الناس يقول فلانة رؤية تزني والكاميرات قد رصدتها مع الزاني وتعقبته عند الدخول هي قريمة فقط لكن فقط. ليس دليلا انقطعة ان تعرف ان الرسول بصراحة. رأى في قصة عدب بن ابي وقاص وقصة عبد بن زمع رأى الغلام شبيها بعدب بن ابي وقاص فما ذلك قال للنبي هو لك يا عبد بن زمع الولد للفرش والعير الحجر ولكن لنفسه, لنفسه احتجي بمنه يا سوداء نعم بس يريدون سؤالا نعم فيما سبق عموما نعم رجل طلق امراته ثم تبين ان المرأة حاله فقامت المرأة فأسقطت الجعيد هذا ليس في الأنكح فضلا فضل. أي عدة تعتد المرأة هذا في العدد هذا لا. السؤال في العدد. في العدد ليس في الانكحه إلا من طرف خفي عموما اسمها على نفسها هي المرأة حامل المرأة حامل وما زالت في العدة فقالت تخلص من هذا الذوق الشرير وأخذ الدواء ل... لاسقاط نفسها وقفزت من فوق مكان مرتفع فجذت نفسها فنزل الجنين عندنا أولات الأحمال أجلهن يضأن حملهن إن وضع بتقدير الله سبحانه وتعالى دون تدخل منها انتهت المشكلة ان وضعت بتدخل منها تتحمل هي الاسم الزواج صحيح؟ إلا إن العلماء منهم من يفتي بالتعذير فقط يمنع تعذيرا، بس لكن كحكم لا يعني لا أن أتزوج؟ لا أنت تتزوج هي أجهضت نفسها فهي وضعت حملها نعم ولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مفهوما أنها تقدير الله لكنها تعمدت فتحل الزواج لكن من العلماء من يفتي بها بالتعزير في هذه المسألة مثلا سلك عمر مسلك التعزير من تزوج امرأة في العدة من الوفاء فاتفقت كلمة علي وعمر على انه يفرق بينهم وتبدأ تعتدي من جديد الا ان عمر قال لا ازوجهم ابدا قال لا أزوجهما أبدا فكان عمر يسلك مسالك تعذيرية في كثير من الأحيان وهذه اللفتة لابد من الالتفاة لابد من الالتفات إليها لأن عمر كان مهابا وكان يعذر قد يظن البعض أن أقضية عمر ليست بتعذيرية وأنها تقوم مقام النصوص الشرعية عذر عذرت لايحة الأسادية زوجة رشد كانت تحت راشد الثقافي آه. نعم. في آه. نعم بعد ما حد سنو نعم نعم نعم روح. نعم حدثت الملاعة بين أشخاص أهل الزوجة وأهل الزوج دون الذهاب إلى الحاكم هل تعتبر؟ الملاعنات تكون أمام الحاكم وما كانت دون الحاكم لا تقيمه حلالا ولا ولا تحرم حراما لا تحرم حلالا هو أقسم وهي أقسم هو أقسم, أقسم عند من يعني الآن الآن يا شيخ سيد واحد حرامي قبض عليه وقال نعم أنه سرق أقر بالسرقة لكن أمامك وأمام الشيخ الله حفظ وأمام زيد وعمر عمر أقر بالسرقة هل تقطع يده أصل للحالي؟ الأصل الحد، الأصل الحد، نفس الحدوده مو. مم. يعني ممكن يرجع في المعيشة مرة. ما هو نفس الحد نفس الكلام مو من نفس. مورشة. اختر السؤال. امرأة جاءتها العدة ثلاث مرات في أربعين يوما. ده مثلا واقعي. هل حلت ولا لابد أن تعسر؟ امرأة جاءتها ثلاث حيضات في أربعين يوم، لو جاءت ثلاث حيضات في عشرين يوم حلت. إذا إذا صدقت في نقلها ولا طوّت اليمين تنتقل هذه مسألة لكن شرعا يجب لها الزواج الملاعة شيخنا هل تحل الزواج عقب الملاعة من غير الذي لعنها إذا كان لا لابد لها من عدة لابد لها من عدة يعني إذا كانت تفريق بفسخ فسخ الطلاق فسخ النكاح فالفسخ احدى صور المفارقات الزوجية الفسخ الفسخ لو المفارقات لها طرق من الفسخ والقل وغير ذلك فستعتد لكن الجمهور يقولون تعتد عدة المطلقة ثلاث حيضات وهل لها ايضا نفس حقوق المطلقة من الصداق الى اخرين أمين. من الصداق أخذته الرجل جاء يطلب الصداق في قصة عويمر العجلاني لما لعن أمرته قصة أخرى للقصة هلال جاء يقول صداقي فلوسي ثمالي يا رسول الله قال إن كنت كاذبا فهو أبعد منك وإن كنت صادقا فلا صداق بما استحذلت من فرجه. نعم, نعم. أحسن الله أي سؤال في هذا الباب من إخواننا؟ نعم. سؤالك في العدد العدد باب آخر غير الأنكحة لكن عموما يعني علي يقول يعني نفترض أن امرأة حاملا مات عنها زوجها هل تعتد أربعة أشر وعشر أم تعتد بوضع الحمل لو أغفلنا حديث السبياء الإسلامية لا تألق قول علي، فعلي يقول تعتد بأبعد الأجالين. افترض إني هي حامل في الشهر الأول، ومات عنها زوجها، فبعد أربعة أشهر وعشت تكون مازالت حاملة. فإذا زوجنا لها الزواج ستتزوج وهي حامل، فلا تختلط الأنساب. فعلي يقول أبعد الأجالين إن كان أبعد الأجالين أربعة أشهر وعشت يعني افترض إني هي طلقت وهي حامل في الشهر السابع. تعتد أربعة عشر وعشر عند علي حتى لو وضعت مم. للآية والذين توفون منكم ويظهرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة عشر وعشر مم. طيب علي خوطب بقوله تعالى أولاة الأحمال أجلون أن يضعن حملهم قال هذا في المطلقات لكن جاء حديث السباية الأسلامية يعني ضاع وجهة عليهم أما الذين قالوا إن سبع أمراء لا ندري أذكرت أم نسيت إلى آخره قوى وجهت عليا لكن حديث سبع ثابت وفي المخالفات. نعم ما حد لأو سبع في سؤال هذا الصدد. المثلا في هذا الباب. المحرمات عموما. نعم فضل الشيخ. المرأة المحرمة شيخنا هل يجوز لأحد أن يعقد عليها أو ينكحها؟ منذ أن تقول المرأة لبيك اللهم لبيك إلى أن تنقضي العمرة إن كانت عمرة المستقلة بالتقسير أو الحلق هذه مسألتنا في هذه الأثناء منذ أن تقول المرأة لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة إلى أن تنقضي العمرة في هذه جزء من المسألة إن كانت حاجة قالت لبيك اللهم لبيك عند الميقات وكانت متمتعة فأيضا سؤالنا من البداية إلى نهاية العمرة ومن الإهلال يوم التروية إلى أن تتحلل بطواف الإفاظة برمي الجمرة مع الرمي أو واحد من ثلاثين من ثلاثة على ما يقولون واضح كده فهتان المسألتان هل يجوز للمحرمة أن تتزوج أثناء حرامها أو أن تخطب أثناء حرامها ورد من حديث عثمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب لا يخطب المحرم ولا ينكح واضح كذا فهذا بيعمل الجمهور الحديث هذا حديث عثمان أخرجه مسلم نعم وبه عمل الجمهور ورد حديث ابن حديث ابن عباس عند البخاري البخاري لم يخرج حديث لا ينكح المحرم ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم وهو محرم يقول تزوج النبي ميمونة بنت الحارث وهو محرم فالبخاري يميل إلى الجواز وإن كان مقرآن لحديث ابن عباس, ابن, عباس ابن عباس والجمهور يقولون لا ينكح المحرم لا يخطب ولا, ولا يخطب لا. ولا يخطب لا. فمن العلماء من نقل وأنبه أن كتب الفقه تداولت هذا القول من غير بينة ولا ثبت أن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس لما قال إن النبي تزوج ميمونة وهو محرم. الأثر عن سعيد بن المسيب هذا ضعيف الإسناد. وبن... يعني أثر ابن عباس في أفن أثر سعيد بن المسيب في توهين رواية ابن عباس أو توهيم ابن عباس في روايته. الإسناد إليه ضعيف. الإسناد إليه, نعم. الإسناد إليه ضعيف. ابن عباس يخلد. ابن ل... عباس يخلد. من... لكن لكن نعم. العلماء قوى الآخر. لأن الآخر منصوص نعم. الثاني مفهوم يعني الأول لا ينكح المحرم ولا يخطب المحرم ولا ينكح نعم. نص في المسألة نعم. الثاني قد يكون فهماً. فهما من ابن عباس أو بلغ ابن عباس ذلك ليس نصا قاطعا في الباب نعم. من العلماء من حاول أن يجمع ويقول النهي للتحريم وزواج النبي بميمونة نقل التحريم إلى الكراهة وهذا اتجاه له أيضا له نظائر في الفقه لكن نعم. تحرير القول النهائي الجمهور يمنعون الجمهور نعم. يمنعون من العلماء يعمل يحمل القراهة جمعا بين الدليلين الجمهور, الجمهور يمنعون العقد ليس النكاح بمعنى الدخول المقصود العقد حتى يمنع عند الجمهور المعرض العقد نعم. طبعا نعم. تتكلم نعم. على الزواج الخطوبة مرتبطة بالعقد ليس هناك عطبة اللي هو خالتهم ميمونة كما أنها خالتهم ابن عباس أيضا في الحديث يزيد ابن الأصل ماذا؟ منقطع موقتة. يعني الأصل الذي ورد من طريق يزيد عن ميمونة الأصل فيه انقطاع من ناحية مم. وابن عباس أثبت منهم. ابن عباس أثبت منهم. الله, الله يكمل. يمكن العمد تم قطع ذلك وبعدين البناء تم. ما قال بنا أنت جبت مصيبة أكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زعلت ويجامعها ف... إذا قلت يا جامعة أنت أسوأ من الذي قال بال... بالعقد لأن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج ما بعد التحلل كله جائز هو يقصد أن العقد تم أثناء الإحرام ون... هو يفضح لأنه هو يوقع نفسه في مشكلة يعني إذا قال أن العقد بعد التحلل ما بعد التحلل متفقين على الجواز البناء بعد هل مش مشكلة؟ لكن هل يجوز يا عمري المعتكفة أن تخطب وأن يكتب أن عليها في الاعتكاف يجوز يا شيخان؟ تأكد؟ ما الممنع؟ طيب الحمد لله. يجوز لا مانع. نعم. لكن البناء لا. أين يا ابني هذا؟ ما هو؟ تخرج تقطع الاعتكاف طب لماذا المنع الناس. دعوه لا تزرموه. <تسجيل> منع <سؤال> الدخول بها اي نعم يدخل هي هي الان في المسجد يعني هذا مباشر في المسجد <تصفيق> <ملت> <تصفيق> <ولا تباشر مورة> <تصفيق> اسم ماذا؟ في, في قصه ماذا يا شيخ عمرو؟ يا اخي الاعتكاف شفنا لو الاعتكاف مثلا و... فسد. فسد الاعتكاف فصد الاعتكاف, فسد الاعتكاف صح نعم نعم بعض الشباب عند اخوانك المتطرفين اتفق هل سؤال, سؤال في هذا الباب باب اللانكاح التي ذكرت لا. واصل بعض المسافرين لدول أوروبا يعني يزين له بعض الذين يدعون العلم زورا أن, أن له <تصفيق> الزواج لا هو يبيح له الزواج ب... من غير كتابية يقول له لك أن تتزوج بأي امرأة طالما أنها رضيت وأنت رضيت والأليس ينسبون لك وأنت مسلم هل يجوز أنا... زواج عابدة البقر الهندسية هل يجوز زواج الملحدة الروسية أو الصينية هل يجوز زواج الصابع الذين لدينا لهم هل يجوز الزواج من عابدة الشمس نعم. كل هذا لا يجوز أن في المشركات والله قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن نعم أحسن الله عليك شيخنا وبارك الله فيك وفي افتح, ال... افتح الباب لي إخوانك هل من سؤال في هذا الباب نكاح الكافرة هل أحد عنده سؤال نسألك أحسن الله ليك. هل كان عن أسئلة؟ لا يعني. <تصفيق> لا يعني مهون. أنت سويفت ما عندك من الأسئلة. أنا, أنا أسأل وأنا حناسي. وحدة... لا. أنا ظننا سئلت سألت يعني الأمر. لا أحسن لا أحسن. لإن السؤال يعرف. السؤال <تصفيق> يحتاج إلى إلى إجابة. لا لا في واحدة نصرانية قار لكم يعني جميلة وشكلها دماغ خفيف و. متبرزة فقروت بشوية يعني أردت أنت أن تتزوجها وقلت الحمد لله أنك يا عمر شيخ وممكن تلبسها بعد كده يعني يجوز الزواج بها أو لا يجوز هي نصرانية المحصنة, المحصنة من أهل الكتاب يجوز الزواج بها المحصنة ما مرادك بالمحصنة, ما المراد بالمحصنة يعني ليست بمرأة تقع في الفحشة عياذ بالله وليس لها خدمة أو صديق إلى آخره يعني. يعني، عفيفة يعني، لكن المتبرجة بهذه الصورة التي ذكرت لا أقبلها إن كانت مسلمة حتى. إن كنت فتملمن أقبلها، <تصفيق> لكن العقد عليها حرام أم حلال أو ما تفسير؟ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني اللواتي لم يقعن في فحشاء مزالت. يا تفضل المخصنات العفيفات. و الحراير أيضا دخلت فيها أيضا الحرائر لا. لا. لا. يعني ممكن والدتك تزعل تقول يا ابن انت هتتزوج واحدة يهودية هل يقولون دول بيهودية؟ نعم يجوز. كانت يا جوز لا، زهودية إسمعي أم عمر <تصفيق> ابنك يقول يجوز الزواج بيهودية وهي قيمة على يهودياتها يا عمر الحمد عم للأمي لا تتابع الفيس يعني فهي ستسمع <تصفيق> أبلغه من في الأفق، أبلغه أم عمري أن أبناء جوز الزواج، جوز الزواج بيهودية. أنا لست و... أنا المجوز، الله حدد حد ذلك وجوز زين. لا... لا تستفز. رب رب يعني يجوز الزواج بماء يهودية باقية على يهوديتها إن كانت محصنة، عافيفة، حرة، دلل على ما تقول. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والمحصنات من نعم. الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وحزيف بن اليمان تزوج امرأة يهودية فبلغه أن عمر يستنكر ذلك فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو قال لا ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهم نعم. نعم. إذن يجوز الزواج به باقيه على يهودات وتزوج رجل من أصحاب الشورى شورى عمر ستة امرأة يهودية فقيل للراوي الزبير قال إن كان لكريم المناكح إن كان لكريم المناكح أي سؤال يا أخواني في هذا المنزل بالشيء, بالشيء يذكر شيخنا نعم لسه الله يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود اللهم أمين يفرج اللهم عمى أخواني نبيه فلسطين وبكل مكان من عرض المسلمين عمين. اللهم أمين الله نعم يا محمد أصر أصر عن سيدنا عمر كان يمنع من قلنا أن عمر وضح كلامه. بقول خشيت أن تطعطوا المؤمسات منهم نعم <تصفيق> طيب هل صح عن ابن عمر أن هو أنه مش أنه نعم, نعم أباح نكاح حرم نكاح المقل أهل الكتاب ابن عمر كان له رأي خالف فيه جمهور الصحابة أنه كان يمنع من نكاح النصرانيات ويقول وأي شرك أكبر من قولها إن المسيح هو ربها لرأي ابن عمر لكن محجوز بالآية نعم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم نعم. أحسن الله لك شيخنا وفي الختام نشكر لكم جميعا على حسن متابعتكم وإن شاء الله جل وعلا نلتقي بكم في الأحد القادم بعد صلاة العشاء بنصف ساعة تقريبا في برنامج الأحكام الفقهية في سؤال وجواب ونواصل الحديث في كتاب النكاح قدر الله لنا اللقاء والبقاء نشكر لشيخنا على ما قدم حفظك الله تعالى وشكرا الله لك ونستودعكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم حفظ جائر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ومالك وسبحان الله وما أنا من المشركين